والادي من يطوله القل انت رافع حقق لنا البطوله بطوله يا بطوله حقق لنا لمن قولوا ما في اي الكاس الاصفر دول المن ما غيره انتي ما في ولا انتي الكاس لدي لك لك <تصفيق> انت حال انت ملك اجمل فنان Fayzin, al-Ittiho wal-Baql, hakkuja ba al-A'mal, bi kasu al al ابدع جاب الكوس جاب الكوس من هنا للهنا، هنا ايتي، يا كل سنة ايتي، من هنا ل كل سنة إتي إتي الكاس لجلد أنت ملكت بأجمل فن Szczaje zimny, zajęcie miękko i zimny, حتى عسيل من مجد الثاني تسير يشهد لك شط العروس يشهد لك العروس. نفرح من جد حتى عسيل من مجد الثاني تسير يشهد لك شط العروس, يشهد لك شط العروس. من هنا هنانيها بدي يا إتي. كل سنة إتي يا إتي. من هنا هنانيها Opuła kursana, wykłada się, wykłada się, wykłada się, się, اليوم ملت وعد يا اليوم من المرة وانكسر وعدكما يا كل النفوس تعشق كل, كل, كل النفوس من يا حبك تعشق كل النفوس تعشق كل بطلة كل سنة. إنتي أنتي من هنا لين هنا. إنتي أنتي البطولة كل سنة. إنتي يا أنتي الكأس لجلد يتحان. أنت ملدت بأجمل فأس. بطولة يا بطولة والانت من بطولة. الاعتراف رافع رأس حق لنا البطولة. بطولة يا بطولة والانت من القد رافع الراس حققنا البطوله بطوله يا الراس يا الراس